السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بعطيكم تفسير أه سورة أه قل هو الله أحد التي هي تعديل تلصق القرآن الله. نعم قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة يقرأها الناس منذ صغرهم إلى أن يكبروا وربما لو تسأله عن بعض معانيها ربما لا يدرك ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل هو الله احد احد يعني الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا في رزقه ثم قال الله الصمد الصمد هو السيد العظيم الذي يقضي حوائج عباده ولذلك حتى كانوا يتمدحون بهذا في الجاهليه حتى قال أحدهم رميته بسهام ثم قلت له خذها اسيد وانت سيد الصمد فالسيد الصمد هو السيد العظيم الذي يقضي حوائج الناس والصمد أيضا هو الذي غني لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب سبحانه وتعالى وذلك لكمال غناه جل في علا ثم قال جل وعلا لم يرد ولم يورد في هذا رد على النصارى وعلى اليهود الذين قالوا عيسى ابن الله عزير ابن الله الطائفتان الطائفتان يعني أخطأ في هذا وأجرم وأشرك فاليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا عيسى ابن الله وهو وهو سبحانه حي قيوم ليس لم يلد ولم يولد جل وعلا ثم قال ولم يكن له كفوا أحد الكفؤ هو المثيل فما دام أن الله سبحانه وتعالى ليس له كفء ليس له مثيل في رزقه ولا في غناه ولا في شفائه للمرضى ولا في سماعه لأبعيره فما دام أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل في رزقه ولا في استجابته لعباده ولا في غناه ولا في شفائه للمرضى إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة جل في علا لجأت إليه عند مرضك عند فقرك عندما تظلم عندما تحتاج فهذه هي قوله الله وحد السنة هنتقرأ بعد الصلاة بعد الصلوات مرة مرة هي قوله عذر رب الفعل قوله رب الناس أيضا وبعد المغرب والفجر أيضا من قرأ قوله الله وحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة فأنت تستطيع أن تبني بيتا في الجنة في خلال خمس أو, أو أقل تقال هو الله نعم هذه هي هذه الصورة الصوره